الحمد لله سريع الطاف الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه يغيث الضارع ويلب السائل ويجعل من بعد يرسل نسرا وهو أرحم الراحمين سبحانه سبحانه لا نحصي ثناء عليك هو كما اثنى على نفسه تنزه عن الجهة وعن الزمان وعن المكان لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله وصفيع من خلقه وحبيبه اللهم صلي وسلم وبارك على الصراط المستقيم بين الحق والخلق والحسن الحصين لكل موجود والرحمة العظمى لجميع العالم صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتذيج بها الضرر، وتهون بها الأمور الصعاب وترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين صلاة تشفي بها مرضانا وترحم بها موتانا وتقضي بها حوائجنا وتفك بها من الشهوة خيودنا ومن الغفلة وثاقنا وتطهيرنا بها في قولنا وعملنا وحالنا حتى نلقاك يا رب العالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاجرين ورضي الله تعالى عن صحابته الهدين المهديين وعن من سار بإحسان على نهجه الشريف إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وأحبابي في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ختمنا خطبة الجمعة الماضية بالإشارة إلى أحكام الله تعالى وأن الله تعالى ما أمر عبده بأمر إلا ووراء ذلك الأمر حكم علمها من علمها وجهلها من جهلها لأن أعمال الله تعالى وأوامره لا تخلو من الحكم ابدا ليس كل الناس يتلقى تلك الحكم بل إن الله تعالى قال ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا من يؤتى؟ يؤتى الحكمة فالحكمة إيتاء من الله تعالى ليست بالطلب ليست بالتعني، ليست بالتمني إنما هي فضل من أفضل الله تعالى يتفضل الله تعالى به على من شاء من خلقه وقلنا إن الله تعالى أمر الحجاج أن يعملوا أعمال وأن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم أمرنا أن نأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه المناسك كما أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نفعل وأن نصلي كما يصلي في قوله صلوا كما رأيتمون يصلي إلى آخر ذلك لأن كل هذه العبادات والمعاملات والأخلاق لا يتأتى للإنسان أن يقوم بها على الوجه المرضي من الله تعالى إلا إذا كانت بالتأسي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما الحج كما سبق أن أشرنا فيها طواف أشواق سبعه فيها سعج فيها وقوف بعرفة فيها رمي للجمرات قبل ذلك هناك الاحرام في هذا اليوم بمشيئة الله تعالى نتكلم عن حكمة منسك من مناسك الحج ونسأل الله لنا جميعا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا السعي بين الصفة والمروح أشواط سبعة لا يجوز لك الزيادة عليها ولا أن تنقص منها لأنها محدودة بما شرع الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا فعلها رسول الله العبد يأتي إلى تنفيذ أمر ربه من غير مناقشة لا يقول لما أفعل هذا ولما لا أفعل هذا لا العبد يسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذن ناخذ بالعبادات عملا كما امرنا عليه الصلاة والسلام لكن نتساءل عن الحكمة ونسال الله تعالى أن يرزقنا إياها بفضله لما هذه السبع أشواط بالذات ذلك لأن الإنسان مسافر إلى الله تعالى ولما كل مسافر لا اقصد سفر الدنيا بالذات السفر من الدنيا الى الاخره هذا نعم سفر لكن الانسان حقيقه تطورت في البدء من قبل ان يوجد الله تعالى الانسان في بطن امه وتطورت ايضا اطوارا في بطن الام ويتطور الانسان في تلك الدار الدنيا ويقطع المراحل وهو في سفره الى الله تعالى الإنسان أغلى حقيقة خلقها الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين هذه الحقيقة هي التي يحب الله تعالى منك أن يراها نظيفة نقيه طاهرة سوية أما هذا الجسم الإنساني قد تبدو فيها انوار تلك الحقيقة وقد لا تبدو فيها هذه الأنواع الإنسان جسم وروح معنى ومبنى الإنسان بمبناه فقط لا يساوي شيئا أما الإنسان بمبناه ومعناه هو الإنسان الحقيقي ولذلك قال الله تعالى وللله على الناس حج البيت على الناس سبحان الله هل الحج مفروض على الناس جميعا أما أنه مفروض على المسلم فقط إن الحج لا يقبل إلا من المسلم البالغ العاقل إلى غير تلك الشروط فلماذا قال الله ولله على الناس ولم يقل على المسلمين حج البيت على الناس من هم الناس الناس الناس الحقيقيون الإنسان الذي هو إنسان بمعنىه وإنسان بمعناه أيضا هذا هو الإنسان في نظر الله تعالى أما إنسان على هيئه الإنسان ولكنه تدنى إلى أن إلى أعمال الحيوانات أو تدنى إلى التفريق بين الناس كما يفعل الشياطين هذا لا يساوى عند الله شيئا بل انه في نظر الله تعالى أحطوا من الانعام لقول الله جل شأنه أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم اضل سبيلا إذا الحقيقة الإنسانية هذه مسافرة إلى الله تعالى وتتطور طورا بعد طور نوجز ما أورده الإمام المجدد السيد محمد باغي أبو العزائم رضي الله عنه في كتاب له اسمه هداية السالك الى علم المناسك في الحج الانسان مراد الله في قلبه يعني ما خلق الله الكون الا من اجلك انت الساكن جهز الله تعالى لك السكن من قبل ان يخلقك هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وان قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه فلم ينبي رؤون الملائكه بجعل الخليفة في الأرض إلا بعد أن جهز له السكن وهذا هو المعتاد أن يجهز سكن قبل الاتيان بالساكن لأنه إن أتي بالساكن قبل السكن فمن أين يسكن هذا الساكن؟ جهز الله تعالى الكون للإنسان والله تعالى يقول كما بدأنا أول خلق نعيده الإنسان عائد إلى الله تعالى اعلم أن الإنسان تطور أطوارا سبعه من قبل ان يوجد في رحم امه وتطور اطوارا سبعه وهو في رحم امه وبعد ذلك يتخطى مراحل سبعه من بعد نزوله من بطن امه سبعه من قبل بطن الام وسبعه في بطن الام وسبعه في تلك الدار الدنيا السبعة الأول من قبل أن يُعْتَى في بطن أمك هي كالآتي الطول الأول كنت في علم الله تعالى لأنه ليس من كائن يحدث إلا وكان سبق وجوده في علم الله تعالى لأنه ليس هناك شيء جديد على الله الجديد بالنسبة للإنسان لأنه يعلم الشيء من أول أن يعلم به أن يسمع أو يرى أو يحس او ما إلى ذلك انما الموجودات كلها كانت سابقه في علم الله تعالى فالطور الاول من اطوار وجودك كنت في علم الله تعالى الطور الثاني خصصتك اراده الله تعالى ما معنى تخصيص الاراده ليس كل ما في علم الله اظهرها من العلوم ما اظهرها ومن العلوم ما اخفاها فكون ان الله تعالى يخصص جانبا من علمه ليظهره هذا هو القمر الداني بالنسبه لك كنت في علم الله خصصتك اراده المريد الحق ليظهرك من علمه لتكون عبدا قائما بأمره تعالى عادلا له اراده الله تعالى هي التي تخصص المرحله الثالثه كنت امام الله تعالى حقيقه إنسانية بلا جسم لا تاكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تسكن ولا تتناسل حقيقه مجرده لم يعن الوقت لكي تظهر هذه الحقيقة في ذلك الجسم والله تعالى أظهر ذلك في قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا إلى آخر ما قال الله تعالى إذن هناك خلق وتصوير من قبل أن يأمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم بنص هذه الآية ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم وثم للتعكيد والتراخي ولقد خلقناكم ثم لآدم وإن كان بعض المفسرين رضي الله تعالى عنهم يتناول هذه الآية أنها إشارة إلى سيدنا آدم عليه السلام ونحن لا نرفض هذا المعنى لأن القرآن الكريم عظيم تتعدد معانيه مع ثبات أنفاضه هذه هي المرحلة الثالثة للحقيقة الإنسانية المرادة المرحلة الرابعة تعلقت كل بهذه الحقيقة إيجادا للحقيقة الإنسانية اولا التي هي هو الإنسان قبل بروزه في الأعيان الكونية المرحله الخامسه او الطور الخامس للانسان أن الله تعالى جمع الأنبياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وأخذ العهد عليهم ان يؤمنوا به يؤمنوا به ولذلك قال الله تعالى وإذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولا تنصروا فارتم واخذتم على ذلك مصرين قالوا أقررنا قال فاشهدوا وكشف لكم الستار عن جمال رسول الله قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين اسم عهد وميثاق قديم وهذا كان للارواح للانبياء والمسلين جميعا أقروا أنهم إن أدركوا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أن يؤمنوا به وان لم يدركوا زمانه عليهم أن ينبهوا اقوامهم إلى أن الله سيختب الدموات ويتوج الرسالات بأعظم وأكرم النبي والمسلمين وعلى الأمم جميعا أن تؤمن به صلى الله عليه وآله وسلم المرحلة الخامسة أو التور الخامس التور الثالث بعد ذلك كان للناس جميع لي ولك من الناس من يذكر ومن الناس من ينسى وهو عهد سماه القرآن الكريم ألست بربكم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم يعني جميع الخلق وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وَأَشْهَدَهُمْ على أنفسهم أَلَسْتُ بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أَشْرَكَ آباؤنا من قبل وكنا ذريتا من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المغطلون هذا هو الطور السادس ثم بعد ذلك هناك الثور الاخير قبل خلقة آدم عليه السلام وهو اليوم الذي خاطب الله تعالى الملائكه بقوله واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه فكان هناك الحوار الذي دار بين الملائكه وبين الله تبارك وتعالى ليظهر الله تعالى حكمه ايجاد هذا الانسان من الطين وهو ادم عليه السلام والذي رقاه عن الملائكه مقاما وامر الملائكه بان يسجدوا له لان ينبغي ان نعلم ان السجود نوعان النوع الاول اسمه سجود عباده والنوع الثاني اسمه سجود تعظيم وطاعه سجود العباده لا يجوز الا لله وحده لا يجوز ان نعبد غير الله هذا السجود عباده وهو الذي سجده الملائكه لله تعالى من قبل خلق ادم عليه السلام اما لما سجد الملائكه لادم لم يكن سجود عبادة إنما كان سجود تعظيم وطاعه لامر الله تعالى ولمن امر الله تعالى بتعظيم من ألوان هذا السجود سجود ابو سيدنا يوسف واخوته له اني رايت الشمس والقمر واحد عشر كوكبا رايتهم لي ساجدين الشمس القمر العقل أحد احد عشر كوكبا احباشر الأخ هذا سجود تعظيم وسجود تجلة وإكرام وليس سجود عبادة لأنه كما قلنا سجود العبادة لا يجوز إلا لله تعالى وحده ورفع بويه على العرش وخر له سجدا سجدا سجدوا لا والله تعالى قال له ولم يقل وخر لله سجدا إنما قال له فالسجود كان ليوسف عليه السلام وسجود الملائكة كان لآدم عليه السلام سجود لآدم ولم يقل لكن صريح القرآن يؤكد أن السجود لآدم إنما علينا أن نعلم أن السجود هذا لم يكن سجود عبادة كما سبق أن ذكرنا إنما كان سجود تعظيم وطرعة وقيام بعمر الله تعالى سواء سيدنا يوسف لما سجد له أبوه وأمه وإخوته أو سيدنا آدم لما سجد له الملائكة إلى غير ذلك هذا كله من باب التعظيم من باب الطاعة الله تعالى وليس عبادة لاني أكرر ونقول دائما إن سجود العباده لا يجوز إلا لله تعالى وحده وهو القائل وما خلقت الجن والإنسى إلا ليعبدون نسأل الله تعالى أن نكون من خير من يعبد المعبود الحق تعالى وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سئل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من سائل قال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوهون توبوا إلى الله يغفر لكم الحمد لله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان نزل الذكر وهو له حافظ ولقى حبيبه صلى الله عليه واله وسلم تبيانه وقال سبحانه ثم إن علينا بيانا وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبد الله ورسوله وصفيره من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن صحابة الهدين المهديين وعن سار بإحسان على نهجه الشريف إلى يوم الدين أما بعد أخواني في الله وأحبابي في رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ذكر وخير ما يجب أن يتذكره الإنسان الحقيقة الإنسانية التي أنت أنت أيها الإنسان خلق لك كل شيء مسخر لك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من ولذلك سردنا هذه الأشياء التي سردناها على سبيل التذكرة لأن الإنسان حقيقة غالية عالية عند الله تعالى لما كان الإنسان في رحم أمه وكون من المكونات من سلالة من طين أنت وأنا لسنا مخلقان من الطين راسا الذي خلق من الطين مباشرة سيدنا آدم عليه السلام ما بعد سيدنا آدم من الماء المهين وهناك إنسان لم يخلق لا من الطين ولا من الماء المهين وهو سيدنا عيسى عليه السلام اذا تنوع أشكال ظهور قدرة القادر تعالى كأن الله يقول أنا غير مقيد بشكل معين اعمل به او اخلق به. انا قدرتي صالحة لكل شيء اخلق من العدم وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا لكن هناك سموات ولا ارض ولا جبال ولا انهار ولا محيطات ولا مزروعات ولا عالي ولا سافل ومع ذلك خلق الله تعالى من العدم يخلق نوعا من غير نوع كما خلق ادم عليه السلام من الطين اني خالق بشرا من طين لم الطين بالذات لان الطين فيه ظلمانيه لتظهر فيه انوار الخلاق البديع بعد ذلك حتى لا ينصب انسان اصل ما فيه من قوه وقدره واراده وعلم وحياه الى ذلك الطين لا لا ينسى ان الطين تحت قدميك انت تعلم به فما كفاك الله تعالى به فهو من جمال رب العالمين فاختار الله تعالى الطين وخلق منه آدم عليه السلام نوع شكلا اخر من اشكال القدره الالهيه وخلق حواء عليها السلام من ضلع ادم العيسى قدره حتى ينوع اكثر خلق الله الناس جميعا من ابي وام من ذكر وانثى بواسطه الجماع والاناء والحمل وما الى ذلك خلق الله تعالى نوعا آخر حتى لا يظن بعض من قصرت عقولهم أن قدرة الله وقفت عند ذلك يقولون خلق الله من العدم نعم خلق عدم من الطين نعم خلق حواء من عدم نعم خلق الناس جميعا من أب و نعم لكنه لن يخلق إنسانا من أم بلا أب فجاءت القدرة الإلهية والمسيح عليه السلام لإثبات دورة كاملة للقدرة الإلهية أن الله تعالى قادر على كل شيء الناس جميعا المهين والمهين يتطور في الرحم أطوارا سبعة ذكر الله تعالى في آية قرآنية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من صين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا المطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين مراحل سبعه يتطور فيها الإنسان في بطن امه لكن نلاحظ في صلب تلك الايه الكريمه قول الله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين فاستخدم الله نظره الخلق ثم جعلناه جعلناه ولم يكن خلقناه ثم خلقنا بعد ذلك النطفه حلقه الى اخر الايه الكريمه ذكر الله في الايه خلق وذكر الجع معلم أن هذا شيء وذاك شيء آخر الخلق إيجاد من العدم اسم الخلق الخلق أن يجيد الله تعالى من العدم وإن كان الله قد سمح لبعض الخلق أن يخلقه كما سمح المسيح عليه السلام أن يصور فتعة من الطين، كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله هذا خلق مما خلق الله تعالى لكنه جاء بصول جديد فيها روح وفيها وفيها إلى آخر ما هو معلوم هناك شيء اسم الخلق بالنسبه لله أنه يسمى إلى الله تعالى الأمر شيء اسم الخلق وهو الإجاد من العالم شيء غير موجود ويوجده الله تعالى أو يوجد شيئا جديدا من نوعيه على غير النوعية التي كانت عليه يعني مثل ادم خلق من الطين أين الطين؟ في عروق ادم أو في اولدته أو في جسم؟ لا ترى للطين يا أبدا مع أنه من الطين هذا اسم خلق إنما الجعل شيء آخر شيء آخر الجعل شيء آخر لأن الخلق وأقولها بعبارة بسيطة الخلق من العدم لكن الجعل تنويع الحقيقة وصفا وهيه حقيقة نوع اسم جعل أضرب لك مثلا عند قطع من الأخشاب هذه خلقها الله تعالى ثم جاء النجار وكون منها كرسيا أو سريرا اسم جعل لأنك بعد أن صنعت لا تستطيع أن تقول هذه هذا خشب هذا كرسي هذا سريد هذا كذا هذا كذا خلاص. هذا اسم جعل ولذلك اشترك الخلق والجعل بالنسبة للإنسان في رحم الأم في الأطوار السبعة بعد أن ينزل الإنسان في تلك الدار الدنيا له طرائق طرائق أمامه لابد أن يتخطاها وأن يقطعها في رحلات سيره وسفره إلى الله تعالى اسمع قول الله تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين سبح قيل سبع سماوات وقلنا دائما ونقول ان القران الكريم تافاضه تا ثابته لكن معنيه تتعدد وتتجدد انت مطالب ان تقتحم عقبات سبعه لتصل الى من خلقك جل شانه مع نزاهه الحق تبارك وتعالى اول ما من, من هذه المراحل اسمها حب الشهوات التي اشار الله تعالى عليه في القران الكريم زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المصومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن الباب اول شيء حب الشهوات ثم بعد ذلك حب الدنيا لان من الناس من لا شهوه عنده في النساء لانه صغير لم يبلغ او كبير انتهى الامر بالنسبه له في هذا الجانب ومع ذلك يحب الدنيا لماذا تحبه من الناس من يحب الدنيا ولا مال عنده ولا خي ولا انعام ولا كذا ولا كذا هذا شيء اخر لو جئت الى انسان في انفاسه لو لوجدته محبا للبقاء في الدنيا هذا شيء اخر يجب ان يتجرد منه الانسان لانها طرائق يرحل منها الانسان من شيء الى شيء ليصل الى تفريد الله تعالى وحده بالمحبه حب الشهوات حب الدنيا الاخره يعني تعلق قلب العبد بالاخره قد يسأل الانسان وانا هناك عيب ان يتعلق قلب الانسان بالاخره اقول لك يا اخي والله هذا شيء طيب وممدوح ومحبوب عند الله تعالى ان يتعلق قلب العبد بالاخره لينجو ويكون عمل في الدنيا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مكرما في الاخره هذا شيء طيب لكن هناك شيء أفضل منه وهو أن تتعلق همة العبد بالنظر إلى وجه الله تعالى هذه أشياء أشياء بعد ذلك هذه أطوار حب الشهوات حب الدنيا ثم الآخرة ثم الرؤيه ثم الشهود ثم مقام يقال عليه الفناوة مقام سمع اسمه الفناء عن الترك بترك الترك وهذه الأشياء تحتاج إلى أقوال أخرى لكنها مجرد إشارات لنتنبه أن الإنسان شأنه عظيم عند الله تعالى وأنه مطلوب لله جل شأنه في كل أطوار وفي كل أحوال وأن الله تعالى اصطفاه وبعث له الأنبياء والمرسلين ليخرجه من الظلمات إلى النور نسأل الله لنا جميعا أن يضع أقدامنا على جادة الطريق حتى نلقاه وان يجعلنا من المتاسين بخير الخلق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه واله وسلم وان شاء الله في خطب قادمه نتناول هذه الامور بالتفصيل كما نحن على الدرب الذي نسير عليه إلى أن نلقى تعالى بإذن الله ونسأل الله لنا جميعا أن يجعلنا على الجادة حتى نلقاه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سائل قال له يا رسول الله قل في الإسلام خولا لا أسأل عنه لا أسأل عنه أحد غيرك قال قل أمنت بالله ثم استقم وقال صلى الله عليه وسلم وعلمنا أنه من يوم الجمعة إلا وفي ساعة الجابة نسأل الله أن تكون هي هذه الساعة بفضل الله تعالى اللهم ختمنا. اللهم ريضي وملقائك وجوهنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث باغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفت عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا اخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خل واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وأهلنا وإخواننا والمسلمين جميعا في كفالتك ووقايتك، وحصنك الحصين يا رب العالمين علمك بحالنا يغني عن سؤالنا اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم عيد لنا مجد سلفنا الصالح يا كريم اللهم اهلك الكافرين بالكافرين واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وأنا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستغفروه Yang serlahku betul boleh gitu